إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور الشمسيات اعمال من يهدي الله وفق الوهود وما يقول في الحديث الله وحده لأ, لا شريك له سلك بجنات النعيم ومن هذا عنه يمينا او رمي في سعال جهنم محمد كما صليت على ابراهيم ابراهيم في بعد في محمد صلى الله عليه وسلم الامور وكل, وكل, وكل, وكل عليكم ورحمة الله لبلوغ الحكام بن, بن علي بعد лежد في المودي عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول وقت رضوان الله ووسط رحمة الله وآخر عفو الله خرج دار دا قدي بسنة ضعيف الجامع ثمان أبو محذورة رضي الله عنه سيربي دح لي سيريات في عمر صلى الله عليه وسلم يعلم المؤذن كان في عمر صلى الله عليه وسلم كتب في عمر خسرت رميت يكم وقت في دقوتنا رضوان الله يا ويا نور رأس وقت نور رأس بيدعوزي الرحمة لخواياي ولا وا آخر ديك وقتش عفو الله حدثكش ضعيف أن دارا قطنيو بس ما كنت دارا قطني استنادا سوينا كلك أخرجه صحيح هو والترمذي من حديث ابن عمر ونحوه دون الأوصل وهو ضعيف جدا أيضا ضائف جدا مستغيرية عينا بها ما أشهد وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين والباب دفع منتهم أه... ابن عمره زي اخذ في المتم لا دعايني شي باني الا ادوسا ذنبي ايش او دور كادي باش سنتي غير غير يويني إلا الجام وفي في المصنف لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعته الفجر هيذن يجنيها لا نجبي لدوائر بن فج نجبياني إلا دوركتي فجرنا بك دوركتر سنة كيا دا سنة مؤكدة كخير من الدنيا ما فيها ومثل دار قطني عن عمري بن عاص أيشان صحيح على ص الجامع الصغير عمري سينو حليسي لبيع النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة عمري يعصى عن بابي عبد الله يا كل هذي زوجي روايات كثيرة ويا كم تي روايات يوسي نوح اللي يصير روايات كثيرة أم سلمش عن أم سلم رضي الله تعالى عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصرة ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن فقلت أذق فيهما إذا فاتتا قال لا أخرجوا أحمد أفتقضي أفتقضي ماذا؟ نا أفتقضيهما نا ايه أم مسلمة رضي قوائلا سلبك السياسات وحفتها واش عديسي الروايات كدية ده فرميتم بيغمبر صلى الله عليه وسلم نجي السيكت دوايهات فصلى ركعتين دور كاد نجيكت فسألته بالسيار ملكه فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر بعدين يوراني دور كاتيب أكذا مانيا بشره لو دقي مشغول يا كذب لو لتجتمع الله قلوب قبورهم نارا فصليتهم الآن استانجنيكم فقلت أبغى تقضيهما إذا فاتته قال لا لو لمن قضاء مني كان وقت قويتي لو قضاء من ذكذو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 اكثر ديموما اتبعني ابلفتي ها ايش شيء لو انااتي والله باقول افقديهما الى فاتته شو اولويه بس يغمبيتك بالصلاه لو اولويه فقلت تقول وسلمى نايله افقديهما شوف اخوي انا ابوه والله كل باب اذان اذان, زميجية آذان عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قصدي بيه كريء عبد ربه قصدي زي عبد الله بن زيد بن عاصم نايخو رواية كلوش حد يصير روايات كلا فيها بس الله عز وجل قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان بتربيع التكبير بعد ترجيع وإقامة فرادة إلا قد قامت الصلاة قال فلما أصمحته أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لر يا حق الحديث خرجوا أحمد وأبو داوود وصحح التمدي الأول خزيمة عبد الله كريزيد أو بهما أشهر إمام مرسيف على سبيل هوش على خونة عندي يا لخونة عبد الله كريزيد ده فالمتن ده من لخوره يتم تفيدرن قوتهم ب ب أو غادي يكاد بمني غادي فير بانغ كم غادي بله غادي أو هاي فير كدهم ده بي يعني الدورة عندهم أما نشتبهم. فيا وقت عاد ده ثاني دي. فجوتهم كوا تقول الله أكبر الله أكبر. فذكر الآدم بتربيع التكبير يعني سال الله أكبر بغير ترجيع أيه ترجع نعم. يعني أوست تود قريب ب ترجع بتدزيل وخبة كذي قريب بارك الله فيك ترجع من ذكر البارك الله فيك والإقامة فرادا إلا قد قامت الصلاة هو إلا قد قامت الصلاة طبعا يكشف شيء لجوري أما هو الدقوعار الدوا لا إقامة لجله ولا لسدنية أبو داو ده دا بصحيح شوية هم لما خص يعني لا إقامتوا لبعدين هو الدق تزوجتبي باشا أوان زوجتة وتك أو تاك تاكا. للك هاي في <تزال> ابن عمر إيش هو عمر شو ما خاون لود ما قود قودي ولا من تستحيتو شر ممكن وعبد الله يكون عمر كويه ده شر ممكن ده شر ممكن أو بيش ممكن لو إيش باش للك يا لو ل السودان قودي هون شو جاءت وين ولا مين ودنك بع نكست هي تين السرنيا إلا قت خالص الله نبيك زابو خاله فلما أسمحتو كبعنيم كده هات الله عليهم فقال إنها لرؤية حق خونك الحق وراس تاب حديث الإمام أحمد أبو داوود إمام التلمذير رواية تصحح كذا ابن وزاد أحمد في آخر قصة قول البلال في أدان البجي الصلاة خير من النوم هذا جت الصلاة خير من النوم الصوخي لبانجي دوم لبانجية كم يجلس يعني بلى مثال السعودي لبانجية دوم ذكره أما سعودي لو ما دينية كبر السعودي أما وقت شراء شراء لبانجية كم هو صارخين خيرنا نقله يدوم لا يدوم أبي اعتادي خلبه صارخين نوم ما أردت أقول يا نامن على انتياسني بس دلني وقت دين لبانجية كم نقل لبانجية دوم والابن خزيمة عن أناس رضي الله تعالى عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم صحيح ابن خزيمة لست ندى مؤذن قوتي حي على الفلاح سبريتا قال الصلاة خير من النوم صحيح ابن خزيمة وعن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فيه الترجيع أخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في أولي مرتين فقط. بس الله أكبر الله أكبر. سار زادنا دوزاد. أول شيء أبو محدورة زي ما قلت شكله في غمري خايس صامتيلة. بعد ذلك فذكر فيه الترجيع. هو قول الشاعرين مرة بصوت منخفض ومرة بصوت مرتفه. ترجيعه زاد قبري. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. يعني هو تبصوت لبتن. یک بکر دی لغش ولام داد تو لغش ولام داد تو بگو آخر از لذت و چی ولام داد تو مسلم بلام دیدن و بعد از تکبیر اول کرده دو ذره بود بس و رواه خمسه فتکروهم رب دان برام آن بس الله أكبر الله أكبر طنب اسلوبي وابداه من فكرك الله اكبر الله اكبر نيا الله اكبر الله اكبر مجزante. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح اي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه قامت قامت طبعا اجينا يجيب الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله يعني عن أنسي رضي الله تعالى عنه قال امر بلال أن يشفع الإذان شفعا ويتر الإقامة إلا الإقامة يعني إلا قد قامت الصلاة ف أنا أشكر مالك لجهات الرزاق والرسول بي كا بلا لي حبشير الرزاق والرسول بيتن فمال بيأكل بانجكان دودو بيتن ويطر الإقامة إقامش تاع ما عدا قد قامت الصلاة النبي يقدر بي إلا قد قامت الصلاة هل تعرف متفقون عليه ولم يذكر المسلم استثناء أو إلا الإقامة لا صحيح مسلمية لا بي استثناءات يا ترى تلاقيش قدو أو من منهم من قال يجوز لما رحدي تكل الصحيح مسلما وللنسائي وللنسائي أمر النبي صلى بلالا عليه وسلم بالعلن للرواة الذين بيهم بعضهم وعن أبي جحيفة قال رأيت بلالا يؤذن واتبع فاه واتبع فاه ها هنا ها هنا واصبعة في أذنه رواه أحمد والترمذي ترميد أبو جحيفا ابو جهاي فاكسلوا كانت حديثه في رمضان و عائله و سلام فرمو ايمان بلاد رزاق و دار جددا بانجي دار امنيش سيدي داري داري داري هاو داري داري داري داري داري داري جددا أو على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلا الفلا يعني بن زي وجعل أصلوعه في أذنيه طبعا كلا ابن ماجع كلا ضعيف جامع الصغير ضعيف إروال الغليل يعني معناه إيوانية لجينيا بس ابن ماجة ضعيفة ولكن هذا هو ان داود لك ان يكون لك ان يكون لك داود يكون لك ان بلغ حي على يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون حي على الصلاة لك ان على الصلاة ان يكون لك ان يكون يش يمينوشي حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح بسري بس بس لو بسملي بسملي لواء هويا قدوش هي قدري قاص دي بهو لو لولا حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح أجل حي, على حي, على حي على الفلاح بلستا اجا واشكت حي على الصلاه لابو راس دو ايسب حي على الصلاه حي على الفلاح لراس حي على فلا على سب عنده استه لم يستدير لم يستد يعني خوي خوي لا. خوي ندى سورة عنده خوي يعني عند جسمي لا شيء ندى سورة بس ملي لوا عنقاه بس ملي خوي ندى سورة بس ملي وصل في الصحيحين وعن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه صوته فعلمه الأذان أبو محذورة زي قارئ السبيبة في غمبه صلى الله عليه وسلم زور سري صلم أو صوت بنك خوش خوشي أبو محضوري فعله بنك داني كير أبو محضوري أحد يسينا بيغمبر روايات كذلك ذابري كفر السامورة قال صليته مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة ذابري كفر السامورة لقب يغمبر نجم كي صلى الله نجي الجشن جشن رمضان جشن قربان غير مرة زيادة لزار كدوزار بابيه بنك دان بابيه قامت حديثي ما مسلم رواه في ونهوه عندنا كان حديث كان درزي نادو على دينين بيزنيقان فيروفي ونهوه في المتفق عليه عن ابن عباس وغيره وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه بالحديث الطويل بنومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى النبي صم كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم يلا سبحانك اللهم وبحمدك شكرًا لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين